شبكة مزامير الدوود تقدر قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 قال رب شرح لي صدري ويسئل لي أمري قال رب شرح لي صدري ويسئل لي أمري وحلو العقدة من لساني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 ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى